بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم الحمد لله وصدر لا اله وإله إلا الله أما بعد قال الشيخ المصنف رحمه الله قصد في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد هو توحيد الطلب والقصد أنه معنى لا إله إلا الله هذا قال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد ان تعبد الله اله واحد معترفا بحقه لا جاحدا يقول هذا اي الامر واشرت الى ما تقدم من تحقيق النوع الاول من نوعي التوحيد وثاني نوعي التوحيد هو افراد رب العرش عن نديد شريك مساوئ اتناوي ان الند هو المجيد جوامع واجد وهو المستوي المناوي المكافئ المناوي وتفسير ذلك ان تعبد الله سبحانه وتعالى الهما حل من لفظ الجلال تعبد الله الهما واحده لا شريك له في الهيته كما لا شريك له في ربوبيته واسمائه وصفاته فان توحيد الاثبات هو اعظم حجه على توحيد الطلب والخصب الذي هو توحيد الاليه سمع توحيد الطلب أن العبد يطلب مرضى الله يطلب ثباب يطلب القرب منه القصد أن يقصد التقرب إلى الله فهو فعل العبد طلب من العبد وقصد منه يقول الذي هو توحيد إلهية وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موجة توحيد الربوبية والأثماء والاستفاة هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الحقيقة أن القرآن قد ذكر قد ذكر بالاطراد حجتين اساسيتين على توحيد الالهيه الحجه الاكثر استعمالا واكثر يعني محجه لاعداء الرسل هو توكيد الربوبيه الذي اقر به معظم الدفاه ولم كفروا به خصموا قطعا ولم جحدوه فهم مصلومون اغلبون قطعا وهذا تقوله ان ذل جل كما تاتيائه نشهد ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون عبود ربكم الذي خلقكم واما النوع الثاني او من الادله او الدليل الثاني الذي كثر ذكره في القران بعد ذلك وهو دليل الفطره او نقول ما يجده الانسان من ميل الى تعبد والتالف والحب والشوق وهذا في في نفسه نفسه يطلبه وتحتاجه نفسه كحاجته الهواء والطعام والشراب ولا ولا يستقيم له له قلبه ولا يحيى هذا القلب بتوحيد سبحانه وتعالى له إليه فهو أعظم أنواع والسكون في أن يتوجه إلى الله وهذا دليل ಇ لدينا هو عند اهل الايمان من اوضح الادله واقواها في نفوسهم ولكن كثيرا ولكن لان كثيرا من الناس لم يجرب ولم يذق هذه الراحه والسعاده ربما لم يعرفها فلذلك كان الدخول الى اكثر الامم من خلال الدليل الاول انما يدرك الدليل الثاني من ذاق حلاوه الايمان ووجد الراحه والسكونه والسعاده في التعبد الى الله عز وجل كناحوا قوله ادع جل امنا من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نوره يمشي به في الناس كما مثل به في الظلمات ليس بخارج منها فهذا الامر انما يدركه اهل الايمان انما يدركه من ذاق معنى الحياه وعرف معنى الحياه اما الميت ال... الذي هو مثل الجماد والذي لا زياره النور قلبه فانه لم يدرك من هذا الدليل شيئا بل يقول كما قال المشركون ماذا قال اريح لا يعرف معنى الحياه لانه ميت انما يدرك الفرق بين الموت والحياه اهل الايمان يدرك الفرق بين النور والظلمات اهل البصيره قال عز وجل وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا النور وما يستوي الأحياء ولا الأموات كل هذه من أدلة ولكن لا يجد الجزم واليقين لا يقول حقا والله لا يستهون قد ذاق ذلك واجده من يقول حقا لا يستهون أو أهل الإيمان المؤمن الذي واجد حلوة الإيمان وخالطت تششته القلوب فعند ذلك يجزم ويقطع لأنه لا يستوي الأعمى والبصير ويكون هذا جليلا في حد ذات كما ضربنا مثلا من قبل في هذه المسألة قلنا ان يعني انت ما عنده ماكينه مثلا بتدور وقد فقدت احد تروسها فجعل لينظر اي التروس التي اصطالحه لها كقطع غيار مثلا فجعل يقيس المسافه بتاثره بالفارز اوجد عنده انواع من التروس المطروحه لديه لانه تلت بدنا نلعبها وقال المسافه بتاعه التلت الفار قطر 10 سم فوجد ترس قطر 10 سم وقطر واحد ثاني قطر 50 وثاني واحد قطر 1 او يعني اصغر من ذلك واكثر فلا يبقى الكلام يا قاضي ان انا ركب الهون ال 10 سم ده هو الكلام الصحيح اللي دل عليه الدليل ان هو ده الطول في هذه الماكينه وهو دفعها فعلا فلما وضع دي ودارت هذه الماكينه اعرض افضل دوران وانتج الاحسن انتاج قال بالقطع هذا هو إيه؟ هذا هو الكيلكمونه لانها انتجت احسن انتاج واخرجت افضل اخراج وهو في الحقيقه ده بيكون عنده دليل اقوى من دليل القياس الاولاني لما بيذاويها ويلاقيها مظبوطه ان ده هو العشر ده العشر والتاني اكيد غلط لكن لما بيطبقها عمليا بيروح يلاقي ان ده عنده اقوى دليل ان هو كم فضل ان يكون جرب الحاجات الثانيه او شاف غيره جربها يعني غير الضبط كده اهل الاسلام الذين نشؤوا في الجاهليه يقول اه والله كنا في جاهليه المشرك كما كان الصحابه رضى الله عنهم جربوا قبل كده كيفيه يعني اثر الشرك في القلوب وكيف كانت القلوب عمياء جاهله ضاله ولا يعذ بالله فلما ذاقوا التوحيد والايمان عرفوا حقيقه هذا الامر فاجادوا بالراقي ده بتاع المكن ده كان في الاول بيحط اي حاجه كده فحط ال 50 لقاه كسر المكنه حط ال 1 ده كان فيها طيره ما بتدورش بتاع كانش حاجه لا بايظه فطلعتش النتائج فعرف بالتاكيد انا مجرب كل التوت الثانيه طلعت بايظه وهكذا لو ما هو ربنا من علينا الاول وهو بياخد مظبوط فطر على الاسلام وعلى دي المله ونشئ عليها يبص في العوالين ويعرف ان اللي حواليه من المناهج الاخرى مناهج ايه ضله ولا قال والله كفر وضلال وشرك بالله شايف الناس اللي ركبهم ابو واحد ده والناس اللي ركبته ابو 50 وازاي شقوا في حياتهم كيف شقى من عبد غير الله وكيف ضل وعمي عن الحقائق وكيف لا يبصرها وكيف لا يعني يجد معنى لحياته اصلا فبالتاكيد يجزم ويوقن لانه بان ما وجده هو الحق الذي لا شك فيه ولذلك قد وجد الله عبد الجب قد وجد طريقه الى الله قد وجد القربه من الله فماذا فقد من ولد الله وماذا وجد من فقد الله سبحانه وتعالى وجد الله ولد عبوديته ولد اثر هذه العبوديه وهذا الغم بالله سبحانه وتعالى والاستماره به عمت هذا تكرر كثيرا في القرآن أيضا لكن في مواجهة المسلكين غالبا ما يستعمل النوع الأول ويقرر في نفوس المؤمنين النوع الثاني تأكيدا ولعل هؤلاء الكفر الأموات يتيقظون أو تطمع قلوبهم وتطمح في أن تجد هذه المعهد معنى من الحياة وهذه تعالى الله فطر عباده ونفاه هذا دليل الفطر فلو فينا توحيد الاثبات هو اعظم حجه نعم هو اعظم حجه وقررت امالا ويده الحجه الثانيه رجل كما من دليل الفطره على ان الله فطر الى ذلخ الخلائق ريشه والماء إلي الله الله اكبر هو اعظم حجه لتثبيت القصد طلب القصد اللي هو توحيد الالهيه هو توحيد العباده وبيه يحتج الله تعالى في كتابه في هذا الموضع على ورود افاده تعالى بالالهيه لتداد التوحيدين فكلام حسن وجميل وهو أن كلا نوعية توحيد توحيد المعرفة والإشبال توحيد قد طلب متلازمان بمعنى إذا اكتمل توحيد الإلهية إذا اكتمل توحيد الربوية والأثناء الصغير في القلب فحتما ويقيما لا بد أن يثمر ذلك توحيد الإلهية وأما ما نجده بكلام الكثير من العلماء المتأخرين من أن توحيد الربوية لا يصل من سنة في الإسلام فعلى بعض معاني التوحيد الربوبيه وليت على كمالها ان المشركين لما اعطي لهم اتوا التوحيد الربوبيه وفي الحقيقه لم اتوا به كاملا لو اتوا به كاملا لقادهم حتما الى التوحيد الالهي ولكنهم اقروا به ناقصا اقروا به من غير ادراك القلب لحقيقته ومن غير معرفه ب يعني ما يترتب من هذا الايمان بيرب الله عبد جل رب فانه لو امنوا بالله ربا لاقروا لا وعبدوا الله سبحانه وتعالى حقا لكنهم كانوا يقرون لبعض عن الربوبيه وينحدون معادي أخر. اخرى يقرون لبعض استثناء وينحدون اخرى فتجد احدهم ولا اله بالله ينازي يجادل ويناقش في ان الله يسمع السر وعمره او انه يسمع الجهر فقط ولا اله بالله اخر يعني يجعلونها احتماليه وإن أقروا أن الله خلق القلب ولذلك قال عبدالله عن شركهم في استفاة وذلك ظنكم لذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاترين من أسباب شركهم الشرك في أثناء استفاة والربوية كذلك كما ذكرنا من قبل أنهم كانوا ناديعون في أن الله هو الذي له حق الأمر والنهي والسياذ والتشريع ولذلك كانوا يدعلون الكبراء والرؤتاء يحللون نهم ويحرمون بما في ذلك أنواع العبادات فهم يعلمون جيداً انه عمرو ابن لوحي هو الذي نصب الاصنام وانه هو الذي دعاهم اليها ويعلمون ان ابراهيم واتما الى ما عبد الا الاصنام ولست تقتنع بذلك ومحال ذلك فهم يعلمون ان هذا مختلق ولكن من الذي يمنع من ان يكون للثهاده والكبار والرؤسا حق الامر والنهي والتشريع كعاقبه اليهود والنصارى في احزابهم وربانيون تماما كما ذكر الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فهم ألا يا ذهب الله يعتقدوا لهم حق التشريع بل ليت فقط التشريع في الأمر والنواهي بل حق أن يسوقوا العقائم ويسبغوا النسى بها وهم يعلمون يقينا أن عقيدتهم ليتت في الإنجيل ولا في التوراة بل هي مشكلة في المجامع والمؤتمرات التي عقدت ألا يا ذهب الله يعلمون جيدا أنها مقررة بنصوص من كلام الأحفار والروبان وليت من كلام المتيح عليه الصلاة والسلام في النصار واليهود كذلك ما ياتون بهذه الضلالات الا بتحريفهم كتاب الله عز وجل ووضع التلمود الذي وضعه الاحبار والرهبان ووضعوا فيه تلك التعاليم المنحرفه نعوذ بالله من ذلك لذلك نقول بالفعلي هناك تلازم بين التوحيدين. التوحيد توحيد الربوبيه متضمن بتوحيد الالهيه والاسماء والصفات توحيد الالوهيه متضمن بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات مستلزم بتوحيد الالهيه يلزم من وراء وقوع الانفصال لان يقرب البعض لبعض استفاد او بعض انواع ما عدا توحيد الربوبيه وينفذ او يشد بالله فذلك لاجل عدم اكتمال توحيد الربوبيه في القلب ولو اكتمل تادى الى توحيد الالهيه كما دل عليه القران قال لا تلزم التوحيدين فانه لا يكون الها مستحقا للعباده الا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا متصرفا ودبر لجميع الامور حيا قيوما سميعا بطيرا عليم حكيم موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص غني عن ماتي وافتقر اليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معاقب لحكمه ولا راجع لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض ولا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا تخفى عليه خافيا هذه صفات الله عز وجل لا تنبغي الا له وانا اصفه فيها و فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو مثلك نجد أن تنويع الـ الـ هذا الدليل تنويع طرق عرض هذا الدليل وهو أن الله منفرد بصفات الكمال فهو يستحق العبادة أن من دونه ليس فيه من صفات الكمال فهو فيه صفات النقص فلا يستحق العبادة بأنواع مختلفة من طرق الدلالة فطارة تذكر الآلهة الباطلة وأنها لا تصنع شيئا طارة تذكر صفات الحق ويؤمر بعبادتها كما تاتي يا عمر حروفا الى مختاره وطبعا الفاعل ورد فاعل لما يريد لكن هذا المراد الخبر لا لا بالتثنيه الفرق فقط ليست صفه مدح مطلقا ولذلك نقول ان الله هو الفعال لموليد هذه صفه مدح فاما مختارا فقد قال عز وجل الله, الله يخلق ما يشاء ويختار ما اظن يقصدها ان كلمه مختار عند المتكلمين في هذه المواطن يقصد بها غالبا المريد الذي له اراده فصاحه المختار بالاختيار يعني الكلوه والذي ورد في القران ان اختيار ليس بمعنى الاراده الاختيار في القران بمعنى الاستطاع والاجتباب ما كان لهم اشاره يعني ما كان لهم ان يقتفوا ما اراد والله اعلم وذكرت في الايه ما كان لهم الخيارة ما في رابط العباد وإنما معناها ما في أن يصطفوهم ويجتبوا من يكون رسولا أو من يكون ذا منذلة وجاه أو نحو ذلك لأنهم كانوا يقتنحون أن يكون الرسل غير هؤلاء قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل القدسين عظيم فالاختيار عندهم هو الاستفاق والاجتباء كانوا هم يختلفون رسلا أو يختلفون من يظن يستحق الجنه ولا سيق النار يقول لو كان غير منا تقول ما سبقونا سبقون اليه ويقولون هؤلاء من الله عليه من بيننا فكانت الايه تدل بانه ليس له الاجتبار والاختيار الله يصطف من يشاء الله يرجف بمن يشاء لكن المشهور للتامل في مثل هذا المطن مختار بمعنى مريد وليس هو التامل القراني لكلمه اختيار وقد ذكرنا لا معقب للحكم من قبل ولا رد لقضائه بمعنى الحكم الشرعي الكوني لا يمكن ان يعني يعقب ولا يمكن ان يرد قضاءه الشرعي قضاء القدريه الكوني وشرعا لا يجوز ان يكون لا حد تعقيب على حكم الله الشرعي ولا يمكن ان يرد قضاءه الشرعي شرعا بمعنى من فعل ذلك خرج من المنهج من راى انه له ان يعقب على حكم الله او ان يرد قضاء الله الشرعي تعطى حكم الله الشرعي او يعقب على أهدى الغوكم فإنه ولي لا يكون مستعاما يقول كذلك لا يتحق العبادة إلا هو ولا ترجل غيره فحيث كان متفردا بالقلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يسكه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة جون من أسلح لا يسرك معه في عبادة أحد كما قالت علي يا أيها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم كتتقون فتدبروا عبود ربكم الذي خلق هذا اول امر في القران وهو لاموم يعني من حيث ترتيب المصحف اول امر ورد في كتاب الله عز وجل قرأ صيغه الامر افعل كذا فهو هذا الامر احتيا ايها الناس اعبدوا ربكم وحري به ان يكون هو اول امر لان الله ما خلق خلق الا لاك كما قال عز وجل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لا علتي متعلقه بعبده وليست متعلقه بخلقته وعندما اذا عبدتم الله فانتم بذلك تتقون عقابه ورضاه وبذلك تحققون التقوى التي هي وقايته من سخطه وعذابه الترجي هنا في حق البشر والدليل التوجيهي في حق الناس بانك اذا عرضت الله فبذلك تتقط قال الذي جعل لكم الارض فراشا فمديد من الاحتجاج او بيان التكفير اكثر لدليل توحيد الربوبيه على نزول العباده وقال اول الذي خلقكم والذي ان قبلكم ودليل الايات النفسيه خلقات في الانفس قال الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فاخرج به نبات من الثمرات رزقاً للناس هذه الآية في الافاقيه وفي آياتنا في الافاقي وفي انفسهم تجد هذا المعنى متكرراً في محادثة الرسل لأقوامهم كما ذكرنا في قصة موسى تبارك الله عليه وسلم. قال رب السماوات و الارض وما بينهما انتم إن قمقنين قال لهم محمد وراءكم ف قال ربكم رب ابائكم الاولين قال رب قال ابراهيم عز الله تعالى ربي الذي يحي, يحي ويميت ثم قال إن الله اتي وشارك من المشرك تأتي بها من المغرب اضحية والإيناتة للآت النفرية والإيه وإتيار شارك من المشرك للآت الأفرية نعم بغي العبد أن يتدبر هذه الآتة ويكسر من تفكر فيها فإنها من أعظم أكباب ديادة الإيمان صدق التوجه إلى الله والإخلاط له الذي جعلت الأرض خراسا يعني مههدة تستمعونها بمعنى تنفون عليها تستكبرين السماء بناء يعني مرفوعه البناء معناها الرفع والالوه وانذر من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله امدادا وانشئوا على و انتم تعلمون ان الله لا ينفرد للخلق والرزق والتدبير هذا ناهي عن الشرك بعد الامر بالتوحيد اذا الاثبات والنفي ضروريان لتحقيق التوحيد الالهي فأعوذ ربكم هذا إفباق لا تجعلوا لله أندادا هو إيه, هو إيه؟ نفي. نفي كلمة لا إله إلا الله فالإفباق في أعوذ ربكم والنفي في لا تجعلوا لله أندادا لا يصح لعبد توحيد حتى يقر بما يؤمن به ولا يجعل لله نبدا ويصرف العبادة لله وحده لا شريك له أما الذي يعوذ الله ويعبد معه غيره فإنه لم يعبد الله قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ بَعْضَ عِبَادَاتِ لِلَّهِ لَكِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يُوحَذُ اللَّهُ لَمْ يَكُونُوا عَابِدِينَ لِلَّهِ قَالُوا قَالَتْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْم تقوى في الطا فل افلا تتقون افلا تتقون الشركه به افلا تتقون اقامه والذي يترتب على على شرككم ان تتقون رجال العباده الذي هو توحيد العباده مبنيه على الاقرار بان الله هو الذي رزق وهو الذي يملك استعمال الارض الذي يملك ويخرج الحمل الميت ويخرج الميت الحي وما يدبر الاخره إذن هذه معاني الربوية لإقرار بخلق الله عز وجل وتديره للكوم وإقرار بنلك الله سبحانه وتعالى لكل ما في هذا الكون بما فيها ثم وأبصر وعباد معنى الخلق واللزق والتدير يربهم يعني يصدق شأنهم يدبر أمرهم ومعنى الملك يملك سمع الأوساط من أهم وأعظم معاني ربوية وضوحها قال فقل أفلا تتقول إذا جبنا على ترحيد الرغوية ترحيد الإلهية فذلك الله هو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسرخون كيف تسرخون عن هذا الحق إلى الشرك بالله والعادة للأمس إلى قوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق يعني في سورة يونس بيه وعلينا سورة الأسلام قال عز وجل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون لفتهم فهم لا يؤمنون رغم موضوح الدليل قال عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون يعني كيف يقعون في الباطل والإفك الذي يوشرك بالله كل هذه من معاني الربوية والأتماء والصفاد قال تعالى قل هل من سركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى أمن أم لا يهدي أي لا يهدي نفسه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون كيف تسابون بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنجال فهذه كلها أدلة توحيد الرغية قلت ما أصطفاك على توحيد الإلهية والورذوم افراده الوجل من الاله وانت تجد هذا الامر ايضا مذكورا في محاوره ابراهيم القومي عندما قال ان لم يهدني ربي لا اكون من القوم الضالين وذلك ان الاله كما الذي يستحق العبده لابد ان يكون مبينا اوامر ونواهي مبينا الطريقه الوسطى اليه لهداه فكيف يكون اله لا يتكلم لا تسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا لا بد ان يكون لا يريد ولا يستغنى عنه لحظه وكما قال بينه لا احب الاافرين قال في الاولى لا احب الاافرين وقال في الثانيه الا ان يذني ربي لا اكون من القوم الضالين لا احب الاافرين متضمنه للذليل انه لا استطيع ان يستغني عن الحب والتوجه الى الاله اي لحظه لان فطره الانسان في الحاجه الى عباده وهو الدليل الثاني على توحيد الالوهيه كما ذكرنا وهو ميل الانسان الى ان يحب ويتعبد ويتاله ويخضع امر بطري من الدواء فكيف يكون الاثري الذي يغيب مده طويله عن عابده كيف يكون مستحق للعباده ولذلك كيف يتوجه اليه ويحبه وهو يافل ويغيب عنه لا احب الغائبين ولذلك كان موت مثلا من يدعى الهيته من اعظم الادله على بطلانه لانه ما فكيف يكون اله ورب وذلك انه اذا استغنى عنه العالم اياما فكيف يكون هناك حادث لديه بالذات لو استغنى عنه احد من خلقه او احد من عباده لحظه لما يحتمل يكون اله ولذلك يعني هذا من اوضح الادله على لزوم توحيد الرب سبحانه وتعالى الالهيه وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه فالك الله ربكم تعبدوه أفلا تذكرون ذكر خلق السماوات الأرض واستباعه على العرش وتذكر الأرض وأن الشفاعة لا تدوز إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم قد ربوبيه فاعبدوه ملك الشفاعه من عمل الملك وهو ا من اخص اوضح معاني توحيد الربوبيه اية الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا واعد الله حق انه يبدؤ خلق ثم يعيده ليدل الذين امنوا وعملوا الصالحات بالخص هذا جمع بين الايمان بالله وبين الايمان باليوم الاخر اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يؤيد مع ذكر الدليل على البعث والنصور والحساب وهو الخلق الأول إنه يبدأ الخلق ثم يؤيد وهذه الطبايا العظمى في يعني دعوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى المجمعين يجد يالذين أمنوا عن الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميد وعذاب أليم بما كان يفر فلابد أن يعتدل الأمر ولابد أن يجاز كل إثان بما عمله ولا بد ان يزول الظلم ولا بد ان ترد الحقوق الى اهلها هذا مكتوب قيام استواء الارض والقسط اني ينظر في ملك الله يدي كل شيء على الاتقان التام والقسط والعدل التام الا في حياه البشر فكل شيء في خلق الله على اتم نظام واعدل امر الا حياه الناس في افعالهم فان تدخل فيها الظلم والفساد لما كان الله الحكم العدل فلا بد ان يزول الظلم ولا بد ان يعتدل الميزان ولا بد ان ترد الحقوق الى اهلها وذلك لا يكون الا بالبحث والنصر والحكم وهذا في الحقيقه من المقتضى الالهي ولذا اعلم بذلك ان هذا من لوازم ان يكون اله لا بد ان يبعث مثلي وخاتمهم شرك العدم ممن يعبدون اوثانا واشخاصا وهم يقولون ان لا حساب ولا جزاء ولا عطاء فاذا لا تكون الابد والله لابد ان يؤمن الانسان بالحساب لكي يكون عادلا لله سبحانه وتعالى وهذا من من لوا من, لو... من لوازم الامور مع بعضها لابد من اقرار البعث بعد الموت والحساب والحساب والجزاء قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعملون والحق هو ان يؤمن وحده لا شريك له انا طاهر سبحانه وتعالى قائمه بالقائمه بعبده سبحانه وتعالى قامت السماوات الارض بامر وخلق الله ذلك حقا وبالحق ليقوم الناس بعباده ربهم سبحانه وتعالى هذه ادله الانفس والاخره متكرره مترادفه وقال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يُغشّي الليل النهار طلوعه خفيفا والشمس والقمر والندى ومتخمرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الا له الخلق والامر وهذه توحيد ربيه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى يرجي الليل النهار يجعل الليل يغشى النهار في طلوعه خفيفا كانه وراء واما يوم بمر من علو الى الارض يرى تتابع الليل والنهار على نقطه واحده كان الليل يطرب النهار وراه بوصه وشمت القمر والندوم مسخرات والندوم مسخرات بامر فكل هذه الاوامر الكونيه انا له الخلق والامر وهذه معاني الربيه الاساسيه الرب الذي يخلق وله الامر والنهي فبارك الله رب العالمين تدارك بان مكفر رقيو سفيان هو دعاء قال بعدها ادعوا ربكم تبروا ورفعا بعد ان دخل رهيد الرضويه قال ايه ادعوا ربكم امر بالدعاء الذي هو العباده وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعرضون سبحانه هو رب الله الله جعل الظلمات لخلق الظلمات والنور جمع الظلمات لكثرتها تعدد انواع انتشر الظلم و الظلمه و اما النور فواحد لان مصدره واحد وطريقه واحد ثم الذين كفروا بربهم يعذبون اي بعد ذلك يكفرون بالله بعد وصول هذه الحجه و وضوحها شهده على اوضح قضيه يقينيه وهي ان الله وحده المستحق للعباده يعبدون بمعنى يجون بينه وبين خالقه و انه بين الانداد قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا اجل مسمى عنده ثم انتم تنفوض اجل مسمى عند جمله مستقله وعنده اجل مسمى وهذه الاجل المقضيه بعد خلق ادم عليه الصلاة والسلام انواع التقديرات التابعه اللاحقه الا في المحفوظ الا في اللوح المحفوظ هو قبل خلق استواء الارض ب 50 الف سنه وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها قال وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تخفون وهو المدعو الله وهو الاله في السماوات وفي الارض تفسيرات اختلف لذلك وهو الله في السماوات وفي الارض ليس على معنى ان الله يحل في السماوات وفي الارض اعوذ بالله عن ذلك بل هو فوق العرش وانما المعنى وهو الاله المعبود في السماوات وفي الارض اي يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض وهو الذي في السماء الههم وفي الارض اله يعني يعبده اهله السماء يعبده اهل السماء ويعبده في الارض وهو بذاته فوق العرش سبحان الله وهو فوق العرش و المعنى الثاني وهو المدعو الذي الله الذي يدعوه اهل السماوات و ادناها ومن القراء من قراها بالوقف على السماوات وهو الله في السماوات يقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم والاول اولى بموافقة القراءة وعدم لزوم الوقف في الأرض يعلم يعني إثبات علم الله المخير وهو الله باستماع يعني فوق اتماعه الصحيح أنه على المعنى الأول أرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفهم فقال تعالى وعنده مفاتح وعيد لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في يضرمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذه ايات القدره ايات علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وتقديره لما ذكر الكتاب وتقdir المقادير دليل القدره ودليل العلم فاتح الغيب هي يقولوا عز وجل ان الله عنده المستقر وينذر الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت هذه لا يعلمها نبيكم ولا القرب ولا نبي مستن هذه مفاتيح العجب الخمس تاسر الله بها وان ربك بمفاتيح خمس من الورايا فهذه مفاتيح لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر تتدبر هذه المعاني العظيمه الاهميه لكي يستحضر تعته ان الله عز وجل كم في البر من كائنات وكم في البحر وكم تسقط من ورقات كل ذلك في علم الله وما تسقط من ورقه الا علمها ولا حبه في ظلمة الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل يتوفاكم بالليل ياخذ الارواح عنده عند الراجع والنوم وفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به يعني ويعلم ما سرعتم واملتم وذلك انها تؤدى بالايد والايد جامحه فيعلى ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يعني يبعثكم في النهار الذي يلي الليل يقضى أجل المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في ذكر القدر مع الإيمان بالله والحقيقة أن الإيمان بالقدر هو إيمان بأتماء الله وصفاته قال وهو القاهر خوق عباده ويرسب عليكم حفظة في ملائكة يحفظونكم بأمره حتى اذا جاء احدكم الموت توفتوا ظرنا وهم لا يفرقون فلك الموت واواله قالوا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الذي يتولى امرهم وحده لا شريك له وهو الذي يدبر الامر كله الا له الحكم وهو اكرم الحاكمين وهذا هو الحكم الجزائي الذي يقضي الله به بين عباده يوم القيامه وهو يجتمع فيه الكوني والشريعي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفيا تضرعا له وفي خفاء لان ان جاءنا من هذه لنكونا من الشاكرين من يعني المهالك والمخاطر العظيمه في البر والبحر قل لله قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشكرون لما ذكر هذه الادله على التوحيد ذمهم على شركهم بعد ذلك فكيف تشركون رغم ان الله وحده والذي فعل ذلك وقال تعالى قل اغير الله ابي غيره با وهو رب كل شيء ولا تكتب كل نفس الا عليها ولان معاني الرب المعبود ايضا ذكر ذلك ابن عطيه رحمه الله في معاني كلمه الرب الرب الاله المعبود كان هذا في الاصطلاح غير مشهور استرحن الربوبيه لا تتضمن الايه الاداهيه ما تستلزمها فكما قال هنا ابغي ربا ان اطلب ان اتخذ واعبد ربا فهي تتضمن توحيد الالوهيه في هذا السياق وهو رب كل شيء خالقه ومالكه ومدبر امره ولا تكلف كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وتحمل نفس امله اثقالا وذنوبا املأ نفس اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيئكم بما كنتم فيه تخترفون وهو الذي ذلكم خلائق الارض رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك بصير وقاض وانه لغفور رحيم وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ترون السماء بغير عمد ثم استوى على العرش على عليها الزبل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمع تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواتي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في الارض قطع متجاورت وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان السنوان نخيل سنوان هو الذي يخرج تخرج عدة نقلات او نخلتان من اصل واحد وتلازمتان وغير سنوان كل نخلة على حدة يسقى بماء واحد هذه الجنات تسقى بماء واحد ونضجر بعضها على بعض في الاكل فهذا له طعم وهذا له طعم اخر هذا حلو وهذا مر وهذا ح مالح وهكذا ان في ذلك لايات لقوم يعقلون هذا دليل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى ولزوم عبادته وقال اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اي ساتي امره عز وجل في القيامه ويحاكم الناس على اعمالهم اتى امر الله وكذا اتى امره في نصرة المسلمين فلا, فلا تتعجلوا هذا دل على أن أتى هنا بمعنى أنه سوف يأتيه ولكن بالتأكيد على حصوله عبر بصيغة أو ذكر بصيغة الماضي كأنه قد وقع وكان ينزل الملائكة بالروح من أمره بالروح سمي الوحي روحا لأنه تحيى به قلوب من أمره من كلامه عز وجل وهو غير خلقه كلامه وهو مخلوق تمزج الملائكه بالروح من امله على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتثقون خلق السماوات والارض بصف تعالى عم رسوله خلق السماوات والارض قبض بتوحيد الالهيه لا اله الا انا فتثقون خلقت السماوات والارض قال خلق الانسان من طينه فاذا هو قصيم مبين كلها ايات توحيد الربوبيه التي يدل على توحيد الالاهيه خلق الانسان من نطفه فاذا هو اي بعد هذا الخلق منها بعد خلقه من هذا الضعف اذا هو يخاطب ربه عز وجل ويناجي وامر ويشرك به في عبادته وربما تكبر وطغى دعى نفسه للصفات الالبوبيه او حقوق الالهيه الى قوله اف من يخلق كما لا يخلق افلا تتذكرون ويتعدن عباد الله لا تحصوها الى اخر السوره صورة النعم فقالت عاله كل فمن ربكما يا قال فقلت من ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الاولى قال انها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم رب مهماهدهم وشن لكم فيها سهلا وانذرنا السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى قولوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لولي الهدى تصحى له ايات تدل على وحدانيه الله عز وجل هذه المساله بالفعل تكررت تكرارا عظيما في القران لاذا هو يذكر انواع الايات ليدفعنا ذلك الى التفكر فيها والتدبر في عظمه الله عز وجل وهي عباده اصبحت نادره او مفقوده في الكثيرين لا كاد الانسان يمر يعني بها الا نادرا الا من رحم الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد ان التوحيد من اهميه التوحيد الربوبيه امر خطير وليس بالشيء الهين لان القران اعظم هذين الدلاله وكررها لكي يتدبر ما لكي يعبد الله عبادا حقا ولذلك نرى لزوما ان يعني نفهم هذه الايات ونتدبر ما فيها من الدلالات على توحيده عز وجل بكل انواعه وقال تعالى قل ارائيتم ان اتاكم عذاب الله او تكون الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ايا تدعون فيكشف ما تدعون اليه اذا شاء وتنطون ما تشكون لان الاصنام والالها الباطل لا تملك شيئا فهذا ذم لهم على عباده من لا يملك على من لا يستطيع دفع العذاب عنهم قال تعالى واذا مَسَّ الانسان الضُّرُّ دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مما فته كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعلمون وهذا دليل على ان الله الذي يكشف الضرر هذا من معاني الربوبيه ولعد ذلك يوسف المسرفون ويتركون عباده الله ذم لهم على انهم بعد اقرارهم بالربوبيه اشتركوا في الالهيه وقطوفوا على انفسهم وزين زينا لهم الشيطان تدين اغواء ووسوسته وزين الله عز وجل لهم ذلك تدين خلق وايجاد في قلوبهم بسبب افتراهم فذكر سبحانه وتعالى معمول ضد كثيرين يعني كلمه زين لان فعل زين يمكن ان يكون الله عز وجل الذي زين كما قال كذلك زينا لكل امه اعمالهم فالتدين منه خلق وايجاد بسبب افتراهم ذلك ذين للمسرفين فبإطرافهم دين الله لهم ذلك حتى روه حقا نعوذوا الله من ذلك وإطرافهم على أفسهم بالشرك نعوذوا الله فاستير الثاني دين الشيطان لهم وذلك بالوسوة والإغواء لا بالخلق في القلوب فإنه لا يملك ذلك وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريف طيبة وفرحوا بها جاءت هذه العصر وجاءهم المول من كل مكان وظن انهم حط بهم دعا الله مخلصا له الدين فان ان نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يطغون في الارض بغير حق يا ايها الناس انما باغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون وهذه الايه من ايات قدرتي الاجر اللي هو الذي يسيركم يجعلكم تسيرون فأنتم تتيرون والله يسيبكم وهذه هي دلة على خلق أفعال العباء وهذه من معاني التوحيد المعرفة والإخبار ومن ذلك أنهم يقرون أنهم عند الشذائر يدعون الله لعلمهم أنه وحده الذي يكشف الضر وينجيهم من هذه المهلكة وهي الريح العاصف والموض من كل مكان ومع ذلك يعودون إلى الشرك بعد نذاتهم وقال تعالى اول ابي الذين كفروا ان السموات والارض كانت رطقا فتطقناهما كانت شيئا متصلا شيئا واحدا ففطقناهما فصله الله عز وجل وجعل لهما ارضين وتماوات وجعلنا من الماء كل شيء حي خلق الله من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي انتمدا به الجبال رواسي للارض تثبتها لا تضطرب لا تميذ لا تضطرب بهم واجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون والفج يعني جمعه فجاج والفج والطريق بين الجبلين طرق النات إنما تكون بين الجبال سبلا طرقا لعلهم يهتدون واجعلنا السماء تقرة محفوظا وكل ما على فوق رأتك فهو تقف لك وهي محفوظة لأنها لا يهتدون تتشقق إلا إذا كان أمو القيامة فهي تتشقق فهي واهية لكن الآن ما تجد فيها فطورا ولا انشقاقا فهي محفوظة وهم عن آياتها معرضون وهو الذي قلق الليل والنهار والشنة والقمر وهذه الآية من أوضح الأذية على خلق الأعراض والصفات والأفعال بأن الليل والنهار صفات وأعراض وليس ذوات الليل هذا والنهار ليس عينا بذاتها وإنما يقف أو حال عرض يعرض للوزء من الأرض في وقت من الأوقات فالله خالق الأعراض وخالق الأفعال كما أنه خالق الزواج والشرس والقمر لأن بعض الجهل يجعل خلق الله وقتصا على الزواج دون الأفعال لذلك يحتاج عن أي ويدي آية في قضية القدر وأن الله عز وجل خلق الليل والنهار والشنس والقمر كل في فلكم يطبحون وقال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فيقولون لله قل افلا تذكرون هذا يدل على اقرار المشركين بتوحيد الربوبيه بمعنى الملك لمن الارض لمن التمليك لمن الارض ومن فيها قال عز وجل قل افلا تذكرون اذا المطلوب فعل العباده تذكر العباد وهذا عبادتهم لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون والمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون يقولون الاه قل فانا تسترون كيف يكون هذا فخرا كما تزعمون ان محمد جاءكم مستف والملكوت من عمل الملك فعلوت راسها فعلوت وهو المعنى الملك من بيده ملك كل شيء وهو يجير من شاء سبحانه وتعالى ويحميه ممن جاء ولا يجار عليه فمن اراد الله ان تقر منه ما تطاع احد ان يجيره الله لا يجار عليه لا يحمي احد احدا اراد الله ايقابه لو اراد الله ايقابه احد ما اجر على الله احد ما تطاع احد ان يمنعه قال تعالى بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدا وما كان معروفا اله اذا ذهب كل الى اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون انظر دائما يذكر الصفات او يذكر الافعال او يوصفها بدم الشرك وعباده غير الله سبحانه وتعالى لوخله الرب قولوا تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا اي خلقناها الرد على اقرب الشور طيب من جعلنا خلق وكذلك جعلنا القران العربيه فقال فرجعوا فبان خلق القران لكن الباط قطع بان جعل احد معانيها الخلق وليس كل معانيها قال واجعل الالهه الهه واحده بمعنى اجعل الالهه صوره خلق الالهه لا اجعلها بمعنى اعتقدها الى غدا قال انها الهه واحده فجعله قرانا عربيا بمعنى تكلم الله به باللغه العربيه وليس انه بمعنى خلق يعني عشان جعل ورد في في في في موظ بمعنى قلق يبقى كل جعل تبقى قلق ده كلام باطل يقول لهم جعل الذي بمعنى اخر غير قلق حضرت يا هي ترد عليا اذا كنا ان اسم الله علم على ذات الله على ذات الله ما هي الصفه هو طبعا كل اسم علم على على ذات الرب الاسم متضمن للصفه اسم السمع هو العلم على ذات الرب وصفه هي السمع هذه الحفية يدخل ضمن أتماء الله عبده البعض من ذلك وهو الذي يجيب الدعاء والذي يعني يظهر أنه لم يرد مطلقا بمعنى الحفية وإنما هو كما قال إبراهيم إنه كان بي حفية إنه كان بي حفية فبمعنى أنه يجيب دعوته ومثمن بعمله هل كل صفة الصفة تتحول إلى إيه لا ليس كذلك فلا نقول وصل في صفة الله ذو القدم ودستاء وذو العينين ليس هذا من أسماء إلا أنها لا تدل على كمال إذا ذكرت مستقيل لجهادي الطريقة وإنما تدل على كمال إذا سيقت في سياقها الضغط لذلك أن الإثم إذا أطلق وقد وردت الصفاء أو الفعل يدل على كمال مطلق دون قلق هنا يصبح الاشتقاق على الصحيح من أكوال العلماء صفة استمع البطل ليت اتفاق أفعال هي صفات ذات الاتفاق أفعال متعلقة بالمشيئة والقدرة ولا صحة أن نقول يتمع إذا شاء ويرسل إلى شاء لأنه أستمع مصير على المس يعني على الدوام ما المفتوض هو واحدة اللجود إن اللجود كله شيء واحد واحدة اللجود يعني اللجود كله شيء واحد ليس ولك عبد ورب ليس ولك خلق وخالق الكل شيء واحد هو الخالق على الله عن طريق الله عن طريق الله هل الركر في قصة الإيمان يديد وأنقص في معنى رجل أمن بالله ولم يؤمن بأ... ولم يأتيه باقي الأركان وآخر آمر مثله فهل هناك رخص او نقصان او زياده او تفاضل بينهما بدون ان ياتي اخذهم اشارا اشارا بالايمان كيزيد هذا الايمان اه نعم يزيدون رجل امن بالله عز وجل يحيي الموتى ولما راى الموت تحيا امامه توهم قل استنا الله ان طلب ذلك هو يزداد ايمانا وهناك رجل يؤمن بالله عز وجل يحيي الموتى وعنده تاوي ليس كايمان الانبياء ابدا دون اب وهناك رجل آخر يؤمن بأن الله يوحي الموتى ولو شككه أحد في ذلك بشكه وقف على ذلك ليس في قدر حيث عدت فقط هذا الذي لو شككه أحد بشك قبل أن يشكك قبل أن يفتن ما يزال إلا هو أصل الإيمان الواجب وهكذا فحتى في المسألة الوحيدة هناك جال جمعيه ونقصه على الله أعلى الله عليكم صلى الله عليه وسلم هل أتماء الله وصفاته من المتشابه هي المتشابه من المتشابه على أهل الضيغ والضلاء حيث ظنوا فيها معاني باطله كمشابهه المخلوقين ونحوه او هي متشابهه بمعنى مجهوله الكيفيه لانها لا ندر الى ندر كيفيه التفرد بهذه التفاسيت وكننا علم معانيها وليست من المتشابه بمعنى انها لا يعلم لها معنى كحكم مع ان الصريح انه لا يوجد في كتاب الله متشابه بمعنى ليس له معنى وان ظن ذلك فقد اخطأ ولكن لانه بيقول يعني ايه حتى الحروف المقطعه في اوائل السور اصحيح ان لا معنى وان جهله البعض او توقف فيه فهو لا يمنع من غيره فهي من المتشابه نعم كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما بال هؤلاء يريدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه فهم تلتزمون بالاوامر والنواهي ولكن عند الغيبيات يهلكون لانهم يردون الحق فهذا يدل على انها من المتشابه لكن كثر كلام المتاخرين انها متشابه الذي لا يعلم معناه وهذه قال قول المخوضه الذين يقولون ليس لها معنى عباره مفهوم لها معاني مجهوله عباره حروف رصت بجاري بعضها بلا ادنى معنى نفهم هذا باطل او يقولون انها متشابهه يجب تاويلها فتاويلها على معاني باطله كل هذا باطل هذه يجوز ان نقوله في باب اسم الاله الاكبر الله عز وجل اكبر العظم من كل شيء وهو الاله سبحانه وتعالى لكن اخشى ان يكون التائل وقع في ذهنه ان هناك الهه الايه اقصد او فهم هذا المعنى من غير كذا اسال عن هذا الايه اخشى ان فذلك اما اذا قال بسم الله الاعظم الاكبر الاعلى فهذا لا مانع منه لكن ممكن ما فهم المعنى صح لكن اخشى ان يكون ظن منه معنى بدي اخش الشيء هذا ايوب عنده صحف كتب الانبياء عنده تاويل في العقائد وهو اصلا من جماعه الاخوان في يعني اشياء كثيره مستنكره على منهجه يعني ما ما تحصص دراسه جماعه السلف الصالح كما ذكرنا من قبل في 38 اثبت انها ليست محصوره يعني ان لمدى فرهنا في طريقه عبده لانها لم ترد مربوعا ليجتهد الناس في كل ما ورد في الكتاب والسنه ومنهم من يدرك بعض الاسماء وبعض الافكار في بعضها فانت اذا اجتهدت في جميع ما قرات من كلام العلماء تتي تعتنينا اذن ادعوا الله بها فهمت معانيها وتعبدت لله بها فانت ان شاء الله يعني على احسن حال واكمل طريق في ان تدعو الله بكل ما تعلم من الاثمان الحسنى لو كانت مرفوعه لو وجدنا الامر منتهي لكنها طالما لم ترد مرفوعه المفضضه الصحيح لذلك انا اقول لقيت هناك يعني امر متفق عليه في هذا بل ولا يصح ان يقال بما احد لان هذه هي 93 التي مرصها هذا الخرج لان الامر طالما اننا نبعد عن النيه او تركها مفتوحه فلا بد ان نشتغل في كل مره في, في رسانه في العقيده ان صفات الله ثبوتيه وسلبيه وهي عكس الثبوتيه السلبيه معناها نفي النقص وهذا التقديم يعني على طريقه المتكلمين الثبوتيه بمعنى يثبت الله الكمال ومش اقصد التمشل الا الامر الصعيب بين نفس الاثبات لكن الالفاظ اختارها عشان تبقى صعبه على على الفارغ قيمه ثبوتي وسلبي يعني ايه سلبي تكتب يعني ايه تنفي المعنى طييب طبعا انا بس الاصطلاح هو اللي ذكرت بالطريقه المثل لما ذكرت الجزء الماضي معرفه كل مساله بجمله من ادلتها بمعرفه كل مساله طول يحفظ بجمله من ادلتها مش لازم يحفظ كل الادله لكن يحفظ دليل على كل واحده المعاينه كانت طلعت طبعا انا اقول للاخ ايه في نشرات ان شاء الله يجي فيها ما قص يعني يعني يكون جيدا ما بفتح هذا الكلام لقيت ان الله تعالى عند صدور الاول ان صح هذا الكلام ان الله تعالى يريد الكفره من العبدي ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه له فيشاءه كونا ولا يرضه صرا وان الله خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما الا بمشيئته فهو مضافا لله خلقا وعبادا والفاعلين لهما عباده فعلا وفي ثالثه ده كلام جميل جدا وصحيح جدا حل يخطئ ما يصوي بين otros Δ 2004 والإرادة والمحب وعن المحبة والرضا معه نخطئه جدا لأن المشيئة تجمع ما أحبه الله وما أكرهه الله أدن أنه إراده Wille healthcare وإراده سبيب الش PAT وهو الحب الخير يأمر به ويرضى به ولا يرضى على الشم week الإرادة تنقل إلى قتمين إرادة كونية وإرادة صراعية الإرادة الصراعية ملازمة للمحبة يلزم منها المحبة والرضا الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة المشيئه والاراده الكونيه بمعنى واحد الفرق بين المشيئه والاراده ان الاراده الكونيه بمعنى المشيئه وهناك نوع اخر منها قدره تعالى ربهم بكونه مستحيل عايز يقول لماذا لا نقبل التاويل في قوله تعالى تدارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ونفسر هنا اليد على حقيقتها ثم لا ثم نقبل التاويل في قوله تعالى ما ضرب في جنب الله احنا قلنا ان كده سوز التاويل صحيح مش ده التاويل المجنون ما يقول العربي لا تؤخذني ما ترصدت في جنبي لما تقول انا اخطات بجنبك يعني قصدك ان هو عمل حاجه في جنبك يعني جنبك. لما واحد عربي يكلم الثاني كده يبيتك عليه جنبك. لما تقول لي جنبك. لا ده انا لازم اسبس الجنب جنبك. لا انت مش تفهمش عربي مش كده هذا الامر ليس ليتى خمو العرب من كلاميه ان انت فرطت بجنبي يعني عملت تفريضه حفره في ايه جنبك. في جنبي هذا لا يقوله عاقل احترم اللغه العربيه فربو لما كلام يكون عليه دليل وبعدين لم يرد في اي موضع اخر اثبات صفه الجنب على انها كمال لا يعبد وجهه تمام كده ولذلك لما ورد انت مش كل المضاف يبقى صفه بحيث كل مضاف الى الله قادر يكون ايه صفه تمام وما هو طريقنا في طريق الثلاثه هو اشترك قالوا الكلام ده لكن استلب اثره قال يغنينا ثابته قدام السنه وليس فقط بيده الملك ده ورد ما خلقته بيدي بل يده بصوتان انواع كثيره جدا من ادوات الايه الاذل ومن افدت فتاذل وذكرك هذا الكلام ليت الا بناء على الدليل من الظاهر من الايه ليت ما فهمته انت خطا كلام ابن حزم في قصه في عمر رضي الله عنه انما قال ان تصلي على عليها ابن ابي وقد نهى الله ان تصلي عليه فاحتج النبي ثم بقول بقول قال انما خيرت فخطا تستغفر لهم اولى تستغفر لهم انت تستغفر لهم 70 مره في الليل فيقول الله لهم وتؤيدوا على تبيين يقول ابن قد لا نقول ان عمر ولا احد من ولد ادم عليه السلام فهم عن الله تعالى شيئا لم يفهمه عنه نبي صلى الله عليه وسلم كان حق طبعا هذا الكلام غير مكتمل من واحد يقول انه فهم اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام خوفا من وجزم هذا القول عندما كبر محض وبرهان ذلك ان الله تعالى لو لم يرضى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لالبني ربي لما اقره عليها ولا انزل وحي عليه بمنعه كما نهاه بعض صلاته عليه ان يصلي على غيره منهم فصحابه قال عمر كان اجتهادا منه اراد به الخير صحتا جزاك لكنه ان عمر فاهما النهي ولم يرد نهي والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم ما ورد عليه وان كانت هذا الامر اجتهادا من النبي عليه الصلاه والسلام لم يقرر يعني هو ان نقول ان ربنا عز وجل هو خيره وهو سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمه خيره وهو ان يبين ان نبينا صلى الله عليه وسلم ولو استغفر اكثر من 70 لم يغفر الله له وبيان حكمه العظيمه بذلك وهو كراهته للمنافقين واما في ذلك الوقت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبالفعل لم يكن الله عز وجل قد حرم استغفر المنافقين وانما كان امر المخيرات كان مباحا ولكن بلا فائده وضم النبي صلى الله عليه وسلم ان طلبهم منك احتمال ان يكون هناك اي مغفره بعد الذياه على التابعين ولذلك قرت عند العلماء التابعين فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا ولم يكن ممنهيا عن الصلاه وان ولذلك و... ان قول عمر كان جدار منه يعني ايه الاجتهاد اللي هو وقد نهيت ان تصلي عليه وقد نهاك ما ذكرت كان منه ولم يكن لكن هو لم يكن منه لكن نُهي بعده فائده عن الصلاه ثم نُهي بعد ذلك ففي ذلك نقطه لم يكن يقول وفأرى نبي خير فأخطأ لعمر وأصاب رسول الله سلم وأجر في عمر ذلك أنجرنا واحداً لكننا نقول إنه عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك على الحقيقة فكان مباحاً له صلى الله عليه وسلم أن يسترفع لهم ملا منه له عن ذلك هذا كانا صحيح هل ذكر العدد جاءه مففوم هذا الحديث من أدلة أن العدد له مففوم ما لم يعرضه ما هو أقوى منه المنطوق أو ما يعرضه ما هو أقوى منه أو أي من منه, منه المنطوق لأن الرسول سلم فهم ذلك قال إيه تأديده على التبعين، لو ما كانش فاهم منها كده، لو كانش الأعادة له مفهوم، ما كانش أديده على التبعين بس دمّا أعرض هذا المفهوم منطوق وذلك آه... الآيات بعد ذلك فيها أن يستغفروا المسيكين ولا كانوا يقولي فرّة، ها هي مش إذي استغفت آه... يا فيها مفيش تأديد التبعين وأن الله أنه يغذب لك سواء عليهم أستنفرة لهم أم لم تستقل أم لي أغفر الله له فدي مطلقة ده فدي ماشي ذكر السبعين لكن هو هذا كان بعد أن قال تأيديه عليه على السبعين صلى الله عليه عليه وسلم قوله تعالى تجريه أعينها الشيخ يقول أن هذه الآية لذلك لأصفة العين لأنها جمعة والطان طبعا لأن الجمعة من الله عدر العينان سبحانه وتعالى والعينان يعبر عنهم بإيه في الأعين افساد التفسير العلمي للقران او الاجاز العلمي يعتبر من مظاهر العلم الحديث اما نظريات العلم الحديث فلا يصح ان النظريات تكون هي الاساس انما الحقائق العلميه نعم وهذا الامر احيانا يكون فيه كلام حسن وجميل واحيانا يكون في التكلف وتحميل الايات او تحميل يعني النظريات او ما تحتمل يجعل النظريه انها حقيقه أو يحمل الآية ما لا تحتمل منها المعنى وهذا الأمر يحصب سبب الخلل في عدم الرجوع إلى التفسير المعتمد حتى لا يأخذ عن تفسير التلف في كلام يبقى إضافة علمية فعلا وما يخلقش عن كلام التلف في التفسير لكن أنت مش هتكون أي واحد يعني, يعني أعلى من التلف القرآن أعلى من الصحابة الذي مدى القرآن هو بلتانين ليبين لهم فده كان لثانو هم فيمكن ان تعلم انت تفاصيل الزياده لا تخرج عن تفسيرهم ده كلام حق يستفاد به اما ان تتحمل الايات ال الـ ما الـ لا تحتمل وهذا حاصل في واو خا هانيا فالتواتب يصير خطا ويخطئ الثلف بدون علمهم انتوا قررتوا ده عشان يطلعها موافقا للنظريه العلميه زي ما في بعض ال الحلقات العلميه الموجوده في التلفزيون حديثا طب طب تفسيراتنا قالها الثلف بدون علمهم وهو اقطع فيها اننا نحملها ما لا تحتمل الكرم ما ينبغي ان نقول انه ضلال ان المقال ده يكون مذوب على على المفتي لا بستان تهنيه النصارى واجب ثاني غير سني ثاني واجب ديني وطرق ثاني كلام ضلال مبين ولا حول ولا قوه الا بالله لكن يعني الجرايد ماهيش نقل قطعه يعني بس ده كلام ضلال مبين ولا حول ولا قوه الا بالله لا يجوز ان يقارن ابدا باي حمد احوال ان تهنئتهم على مظاهره الكيفه وفي راجل واجب ده محرم من اقدر المحرمات ولا ده ولا من اين اوجبه كيف يوجب ما ما يعني اتفق العلماء على تحريمه وهو انه يهنئهم واحد وبعد ثلاثه ربنا مات تقول له سنه طيب بعد صبر ربنا على زوجته يهنئه على ذلك هذا من جنس الثانيه على الكفر والشك بالله ما من جه. هو هو منه هو انا كانه من, من جدا على ربنا صبر خمسه واحد ده من ابوه أبو. يجي كل معاد من معاد السنه دي يقول له كل سنه انت طيب انا ما بحبش سيدنا انا عذ بالله اريته من تب الله عز وجل ان يقرا سفر الله ولك بنص القديس القديس اريته اعظم من ذلك ان يقال انه مات وصوره الثانيه بيوم القيامه هذا قد ماذا يقتضي قرب الطن اريته كذلك ان هو بيقر ان الخضر والقديس مات وبين قام من مات والخديس يوم لا يوم الاحد يبقى الداي مسلم يقول ان في قيامه عاطره ان في عائشه والسلام يوم الحج يروح يهنيهم بده ده كلام لا يقله مسلم فضلا من عاد لا الله العفو والعافيه ان شاء الله يكون غلط خلق السمك كان بعد خلق الارض نعم خلق الله السماوات بعد خلق الارض مع يعني ورود اعمال في الارض بعد ذلك يعني في اشياء تمت في الارض اثناء خلق النظم الايه الاكتمالات الارض بعد ذلك دفها ده كان في اشياء تمت في الارض لكن تسويه الارض ووجود يعني خلق الارض على صفاتها وتقدير الارزاق ولقوات كان في اربعه ايام لان قرع زمن يكون مستوى الى اكتماله وهي دقر وفي اختلاف بين العلماء في هذه لكن الاظهر ان ورود الارض يعني خروج النبات منها كان بعد ورود السماوات لان اخرج منها ماءها ومرعاها دي لابد ان تكون هناك ليل ونهار وشمس وايه وقام بدوران الارض فيها يعني دوران الامور بمجراها ده لكن يدعي ان الارض اثناء خلق السماوات لا يعني ان الارض ليست فيها شيء يتم بل يتم فيها وما قال الله عز وجل يخلق في الارض مشاء سبحانه وتعالى ورود الحكم عند ربنا المعروفه دي من الضروره جمله نعم ورود الحكم عند الله المعروفه دي مش دوله في وقتنا هذا غير محتمل ان يقول احد انا ما اعرفش الحكم عند الله واجب لانه حتى الدناديل المنافقين يقولوا ما حكمنا الا بالشريعه ده هو ده الشريعه لكن هو ما يقدرش يقول ايه الكلام بتاع حكم عند الله انتوا تقولوا الخروج خلاص طبعا تنتهي عارفه اوكي واحده دي ممكن ربا في الدونه واما يعني ان في المساله المعينه او شخص معين في نفسه فالامر يحتاج الى تقابه الحجه بانه يعلم ان هذا من الشرع ان قضيرتك عليه لان هذا لان هذا الذي ما هو شرط ان الشرع يذ ده ان الشرع يوضح الحدود مثلا عند المطلع عند عدم استيفاء شروط تكفير معين يحتاج الى مجلس علم او مجلس مناظره يعني مجلس مناظره يجرى مجلس برلمان او, أو مجلس طباق زي ما اتقال فيه واتقال ايه اللي خلاه يقول هذا الكلام الكفري ولا ذولا هذا الكلام الكفري فبدون ذلك لا حاجه الى تعقيل ولا يترتب عليه اي فائده الا ان يكون الامر مما لا يحتمل شبهه بدرجه ما درجه